bay ni tarafu wasma تلك لعل ارىكم ا ارى من من متى يا كرام الحال، عيني تركم متى امان الهوى لما تملك عيني تراكم واسمعوا من تلك ينادي من تلك ينادي نداء صفاء الهواء من الحب صافيا laiti mmoa lamma sagani sag ya yeah, li yeah. yeah.